وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ خَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَإِذَا غَشَّوْاكُمْ وَأَخْفَوْا عَنكُمْ شَيْئًا فَظَنُّوا أَنَّا لَا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَأَعْلَانَ سِرَّهُمْ ۚ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ قَابِقٌ فَأَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَ وَالْبَغْضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَادَى بِعُقُومِ اللَّهِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يبين لَكُمْ كَثِيرًا مما كُنتُمْ تخفون مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو குமத்துஃபுனமீல் விசி قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الرَّضْوَانَ وَيُبَيِّنُ لَهُمُ السُّبُلَ سَلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَنْ كُنْ لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ وَيَمَا وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُدْرِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ النُّجُومِ يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير